وقنا الآخرين إن في <تصفيق> ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم فتلعلهم نبأ إبراهيم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 قالوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاءُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّونَ يا رب العالمين <تصفيق> الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطي. يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بالصالحين وجعل لي لسان